رحل يمه بروحه فداكي وبعمره سنين طوال رحل يمه ابو عمار وما همو محن وهو رحل يمه بروحه فداكي وبعمره سنين طوال أبو عمار وما همو محن وهو رحل يمه عاشان زغريدي يمه أشيل الحطة بحضانة ودمع الدار يا يمه حبيبك والله ما أساب عشان زغر دي يمه أشيل الحطة بحضانة ودمع الدار يا يمه ديت والله لا سابك راح لكن ترك فينا امل احرار امل احرار فلسطين كتب اسمه ابو عمار ابو عمار رحل لكن ترك فينا امل, أحرار أمل أحرار فلسطين كتب فعهد من أو قسمًلا كمّل عن الأقصى ومكّا لأ يا أبو عن الأقصى ،util! س Initially I عن الأقصى تعال зарمّال عن ما